فكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصفار ووحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصفار فوحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر دانى لا انت ولا اطرا تفوح روادق الريحان لا ازكى ولا اطيب الطير في البستاني لا انت